حصريا على موقع دحر التصوف شرح كتاب القواعد المثلة في صفات الله وأسمائه الحسن لفضيلة الشيخ خوجة لإبراهيم حفظه الله تعالى والآن نبقى مع الدرس السابع السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أبنين أما بعد ننتقل إلى الباب الرابع والأخير من هذه الرسالة المباركة المسمى القواعد المثلى في صفات الله وأسماءه الفسنة والباب الرابع هو عبارة عن شبهات أورادها أهل التعطيل واندعوا أن أهل السنة حرفوها أو صرفوها ظهيرا الأورادوا نصوصا وزعموا أن أهل السنة والجماعة صافوا عن ظاهرة، فقالوا لماذا حلفوا علينا التأويل ورحبتمون أنفسكم؟ إما أن توافقون على التأويل أو تداهين لنا على ما وقعنا فيه من تأويل. طيب قال رحمه الله. اعلم أن بعض أهل التأويل أورج على أهل السنة شبهة في النصوص من اقتداء والسنة ادعى أن أهل السنة صرفوها عظاهية لينزيم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المذاهنة به يعني قالوا أهل السنة عندكم النصوص صرفوها عظاهية فهذا يزعمكم أن توافقون على التأويل أن تصيروا من أهل التأويل كمثلنا أو على الأقل أن تتأهلوننا في أي تأويل فلا تنكروا علينا وقال كيف تنكرون علينا التأويل ما أولناه مع كفابكم لمثله فيما أولتمه فقال أنتم تأولون وتحرمون علي التأويل فصار حلال لكم وحراما علينا لماذا؟ هذا قال وقل الشيخ رحمه الله ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشفاة بجوابين مفصل ومجمل جوابين مفصل أو مجمل ومفصل ودائما الجواب المجمل يكون واسعا ويتناول نسقيات كثيرة الجواب المجمل يكون جوابا عاما وواسعا ويتناول جزيئات كثيرة تكون داخل تحت هذا الجواب ململ. المفصل هو الجواب عن كل شبهة على حده. هذا جواب مفصل. أما جواب ململ فيصح جواب لكل شبهة. يصح جواب لكل شبهة. جواب ململ أو عام. الململ الجواب الململ يتلخص في شيئين. أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها. صرفوا عن ظهيرها يقول أول حاجة السلف ما صرف كلام عن ظهيرها السلف ما عندهم نص صرفوا عن ظهيرها تجعبوا بالمن كل ما يريد شو ما يتقول له السلف لا لا يصرفون من عن ظهيرها وإنما يمرونها على ظهيرها فإن ظهيرنا الكلام ما يتبادل منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف له الكلام فإن كلمات يختلف معناها بحسب تنجيل الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضه بعض سوى الكلام هذه المسألة إذن جواب المجمل أن يقال له إن السلوة الصالح لم يصف المصعى الظاهير لهذا كلمة زينا ماكي ما, ما المجمل عن كل شبه يريده في الوشن الأول الثاني من الرد المجمل أن يقال إننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لعهظيها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما مفصل في نص السياق وإما مفصل في دليل آخر وليس المجرم الشبهات يجمع صارفهم مراهنات وقطعيات يتوصل بها إلى نفى ما اثبته الله نفسه كتابه أو على سان الرسوله صلى الله عليه وسلم الرد الأول عدم التصميم ما؟ الرد جيدا ما, ما عندنا ناس صرف مصعى ظهيرا هذا الرد الأول الثاني من المجمع النقاد لو فرضنا جدد أن أن بعض السلف أو أن السلف فسروا أو صرفوا بعض مصوصة عن ظاهيرها فإن هذا الصرف يكون بدليل هذا الدليل ما يكون منتصرا ويناس السياق أو يقوم مفصلاً من أي آخر سياقتي شارع بين هذه التفاصيل كلها على حين فمن ذلك مثلا حديث مرده بل انتعود مر فقول السلف لإسم الحديث هي إتباة الله تعالى لإسم مراد الله إتباة المرض, المرض الله تعالى لأن المرض نقص لا يلغب الله تعالى ولأن الحديث في آخره فسّر المرض ولا صبعام والاستسقاء بقولي أما علمت أن عبد فلان ملت أما علمت أن عبد فلان صبعامك أما علمت أن عبد فلان الاستسقاء إذن قصر المرض والاطعام ولا استسقاء ولا استسقاء في الحديث المرض العبي والصبعام إذن صرف هذا النص عن ظاهري بدليل إذا لو سلمنا أنا على سنة صلاة بعض المصاص الظاهرات فهذا صرف ليس في وليس بمحض الهوى والتحكم إنما هو إنما هو صرف بدليل الدليل متصد أو مفصل بسياق آخر المهم بدليل وإنما انكرنا عليكم صرف الكلام عن ظاهريه بلا دليل بلا دليل فهو صرف المصاص الظاهرات بما يسمونه براهين وحقيقيات ودلائل رئيس قرآء إنما يحجون تهافت كزجاج خال وحقا وكل كاسر مكسور. طيب فهم تصرفوا بلا دليل جاء رب جاء أمره ما الدليل ما الدليل ينزل ربنا قال لا ينزل أمره رحمته ملكنا ملاك ما الدليل لا دليل إذا تصرفوا من الكلام الظاهري كان مجرد عن الدين كان بلا دليل. يؤذل عليهم دليل أما مفصل، فعلى كل نص ادعى أو الدعية أن السلفة صرفوا عن ظاهره مفصد قالت يوم ونقولكم صرفنا هذه عن ظاهرة يجبه واحد واحد يقولنا على واحد واحد لكن إجمالا إقتداءا ما عندنا كان ذلك ولو فيه يكون بيدانين درد مجمل هذا الرد مجمل على كل ما يؤذنهم من شبهات قال فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء الحجر أسود، يمين الله من الأرض وقلوب العباد بين أصبعين نصابر الرحمن وإني أجل نفس الرحمن من قبل اليمن. ما قاله عنه الشيخ السام ابن تيمية في مجموع الكتابة جزء الخمسة الصفحة تلتمية وقال أي ابن تيمية هذه الحكاية الكذبة على أحمد مكذوب على أحمد لكن نجاب عنها مع كونها الكذب يعني ذكر الغزالي عن بعض الحنابلة قال إن أحمد محمد لم يتأول إلا في ثلاث أحاديث نصوصة الحق الأصل يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين أصبعين وصالب الرحمن وإني أجب نفس الرحمن من قد اليمن يقول شخص الزام هذه الحكاية الكذبة على أحمد مكذوب عليه. المثال أول الحجر أسود يمين والماري في الأرض الجواب عن هذا الحديث أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من في العلم وتناهية حديث لا يصح وقال ابن العربي حديث باطل فلا يكفت بليه وقال الشباب السلام رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت إن الحديث ضعيف الادنين مريض لا يصح قال المدنين على هذا فلا حاجة ان في معلق ما نضعف احنا النقاص شو غيره لكن قال شيخ لسان الدنيا والمشهور يعني في هذا الاثر ان ما هو للعباس لا هو يعني موقوف على المعباس ليس ليس مقطوع وقال أن حجر أصل يمين الله في الأرض فمن صافحه فقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه قالوا ما تدبر لفظة منقول تبين له أنه لا يشكال فيه إن دين يوم معين وضعين قال ما في مشكال لو فرض صحيح ما في مشكال فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يقول يمين الله لم يقل إيمان الله إنما قال تعينه بالعبد إيمان الله في الأرض، ولم الصدق فيقول إيمان الله وحكم الله المقيّد يخالف حكم المطلق، ثم قال فانصافه وقبله فكأنما صافح الله وقبل إيمانا، ماذا قال فانصافه وقبله فاصافح الله وقبل، قال فكأنما، لما قال فكأنما دل على أن هو ليس هو، لأن مشبه خلاف المشبه به قال فَمَصَافِحَ فَكَأَنَّمَا ما دال فقد صافح الله قال فَكَأَنَّمَا وهذا صريح في أنه صافحة لأنه صافح يمين الله أصلا ولكن شبها شبها لمن صافح الله فأول حديث وآخره يبين أن الحذر ليس نصفة الله تعالى كما هو عارض بكل عاقم على كل فهمنا هذا رد أو ما فينا الحياة الضريفة فأسألنا أنه ضريف أسأل ماذا له؟ فأولا حديث عليه ما اجدلا بعض لا يصح ولا تدل نسبته الى نبي على صراط وسرى اما ابا باكر فيما ولون من اما معه الحيث الثاني حضور العباد بين اصابعنا صادق الرحمن الجواب هذا الحل صحيح وهو مصيب في صحيحه هذا لم يعمد العصر أن السنة النبيلة صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها إن قلوب بني آدم كلها بين أصابعنا صار الرحمن تقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وصرف القلوب صرف قلوبنا على فعلي الحين صحيح ما في تأويل القلوب حقا بين أصبعين وصاقع الرحمن بين أصبعين وصاقع الرحمن كقلب واحد وهذه في لنسان ما يكون حذراً من تقلب القلب حذراً جداً وما سنة لسان إلا لنسه ولا قلب إلا أنه تقلب فالنسان لابد بد أن يدعوا معها دائماً أن تثبت قلبه فلن قال الله لي أفضل الناس قلباً وللا أنثبتناك لقد كدت أترك بينهم شيئا قيّد إذا لاحظناه وضحى الحياة وضحى الممات إنسان لا بد أن يسأو ضان في البداية دائما ولا يختار يعني لي علمه أو يختار لي تاريخه في الدعوة أو لنشأته الدعوية يقول أنا خلاص سلام ليكون خائبا حذرا من تقلب القلب وقد ينقلب القلب في لعوة فهو يحاول الإنسان يرده فأيربح صلى الله عليه وسلم القلوب حقا بين أصبعين وصالب الرحمن وفي إذباب الأصابع لله تعالى كقلبه واحد السلف قال نعم لله تعالى أصابع حقيقية أصابع حقيقية لذبتها له كما أذبتها له رسوله صلى الله عليه السلام وَلَا يَجْزَمْ يَنْكَوْلِ قُلُوبِ بَنِي آلٍ وَبِنَا أَصْبَعِينَ منها أن تكون مباسة حتى يقال إن الحديث مهم للحلول في صرفه مهي كونها بين أسوال الله صلى الله ما معلاغ يلزم له الحلول لا ما يلزم البينية لا تستلزم المماثة ما تلزم قالت تعالى والسحابي المسخني بين السماء والأرض هل السحاب السحابي يرسل الأرض؟ ما يرسل هل يرسل السماء؟ ما يرسل تقول البدر بين مكة والمدينة، وبدر ليس محاضر أو لا تلعنس ولا لا تحد المدينة ولا مكة بينها وبين المدينة قوة غائرة وبين مكة أيضا قرى بعيدة في النصف بينها البينية لا سلسلة المماسة، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء. ولا يمس الأرض وقال بدر بين مركة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابه الرحمن حقيقة ولا يلزا من ذلك مماسة والحرود بس انتهى الحديث على ظهر القلوب حقيقة بين أصبعين وصابه الرحمن الكيف مجون خلق كيف مجون؟ طيب المثالة ثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن والجواب هذا الحديث رواه إمام أحمد في المسلم من حديث أبي فعير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن قال في بني عزواي وهو الهيثمين رجاله رجال الصحيح غير شبيل وهو ثقه وكذا قال للتقرير أي الحاجة في التقريب عن شبيل ثقه من الثالثة وقد روى البخاري نحوه ثلاث كبير وهذا الحج على ظهرين النفس هنا ليس مرد النفس الهواء المترد من الجوف النفس ليس هو الهواء المترد من في الجوف إنما النفسه هو مصدر نفس هو اسم مصدر نفس نفس تنفيسا ونفسا بمعنى فرج تفرج تفريجا وفرجا يقول معنى الحديث نفس ربكم أي تنفيس ربكم أي تفريج ربكم هكذا قالها اللغة كما في النهاية لابن أدير والغاموس لفهروس أبادي ومطئيس اللغة لابن فارس قال بما فيه اللغة النفس كل شيء يفرد به عن النفس فيقول معنى حديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يقول أهل اليمن قال الشهر الإسلام وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتف الأوصاب فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين القرآن إذن الحديث ليس فيه صاف كان على الله وكلمة نفس بمعنى تنفس وهذا في اللغة اسم ليس مصدر واسم المصدر هو اسم مساوي للمصدر في إدلاله على المعنى الجرث. المصدر اسم مساوي للمصدر في إدلاله على المعنى الجرث دون تقييد لزمن ولكن يخالفه لنفس بعض الحروفين. تقول أعطى يعطي أعطاءً يعطاء المصدر وعطاء اسم المصدر والله أنبتكم من أرض نباتا أم ينبت إن باتا ونباتا فينباتا مصدر ونباتا اسم مصدر لو نفس المعنى فاسم اسم المصدر اسم مساوٍ اسم المصدر اسم مساوٍ للمصدر في الدلاله على المعنى مجرد دون تقييد لزمان ولكنه يخالفه بنقص بعض الفروفين نباتا وإنباتا تنفيسا ونفسا تفريقا وفردا وهكذا هذا يسمى اسم مصدر فليس الحديث معناه النفس أنه هو الهواء المثلاث من في الجوف لا هذا الثالث ودهينا عنه الجلد. المثال الرابع نقول في إثبات الأصابع نقول أصابع حقيقية. المفدع يقولون زيادة كبر الحقيقية هل عليها دليل؟ هذا التوكيد المعنى. لما تقول يدين حقيقية يدين تريد بجمل حقيقية يدين لا في كونها أمر مجاز قدر أو أو نعمة أو قوة. يد حقيقية يد حقيقية نسبا مجازية يعني شيء معنا يبريحية يد حقيقية ثابت لله تعالى فالكلمة بتوضيح بتوضيح نسبا اشكال لا اشكال فيها المثال الرابع قوله تعالى ثم اصدوى إلى السماء ثم اصدوى إلى السماء الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين مستوى إلى السماء لأهل السنة في تفسيرها قولان الأول أن بمعنى ارتفع إلى السماء ثم مستوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء وهو اللي جرّحه المجرير قال في تفسيره بعد ذكر خلاف وأول المعاني بقول الله جل تناو ثم مستوى إلى السماء فسواهنا على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسرين سه. وذاك يتمسّك بظاهر اللغب استوى وتفصيل بعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذا استوى إلى سماء فيها قولان. القول الأول تبع. وبيقال بجديد. البغوي ونسبه إلى نعباس وأفر وفسر القول الثاني استوى إلى السماء أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام الاستواء إلى شيء هي القصد التام إليه استوى إلى السماء القصد وعمنه وإلى هذا قول دهم من الكثير في تفسير سور البقرة والبغوي في تفسير سور الفسر وقال من الكثير أي قصد إلى السماء والاستواء ها ونا ضمّنا معنى قصر إقبال لأنه عدي بنا. فقال فغوي أي عمتي لحظ السماء. وهذا القول ليس صلفاً بالكلام عن الله وذلك لأن الفعل استواء يقترن بحرف يدل على غاية وانتهاء استواء إلى. فانتقل إلى معنى مناسب للحرف المستلم به. دائماً الحروف التي تقترن بالأفعال. ثلاثة في معنى أو تغير معنى فالاستواء مثلا إذا عجي بعلى فإن معناه معناه على واتفع إذا تعدى الفعل استوى بالواو فإن معناه تساوى استوى الماء والخشبة إذا تعدى الاستوى بنفسه فإن معناه كمل وتم ولما بلع شده واستوى آدينه حقما وعلمه إذا أتعدى استوى بإله فإن معناه على قول معناه عمد وقصد فالفعل يتغير معناه بحسب التعدي كذلك الفعل نظر نظر إذا أتعدى بإله فمعناه رجل بالأرصار نضغت بالشيء أي بوصلي إذا أتعدى بفيد فإن معناه التفكير باعتوار نضغت بالشيء أي فكرت واعتبرت إذا أتعدى النظر بنفسي فإن معناه الانتقار فنظرون نقتبس النوركم أي البظرون فالتعدي له تأثير في معنشه معنى الفعل قول الفعل استوى على موعد يبيله كان معناه عمد وقصد على قوله قول ثاني معناه شو يتبع وكلا قولين ليس فيه ما تعارض أي عمل إلى خلف السماء وهذا قول ليس صفة لكلام عباده ولذلك آن الفعل استوى يقترن بحرف يدل على الغاية والجهاب فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقتني. ألا طالع قول تعالى عين يشرب بها يشرب بها عباد الله. حيث كان معناها يروى بها يشرب بها أي يروى بها. ولماذا قصر يشرب يروى لا نقطة بالباء فليس معنى يشرب بها أي أن العين يحمل سكر إنا ويشرب بها. لا يشرب بها أي أن يروى بها. وإن كان بعضهم قال يشرب بها أي يشرب منها فصل البعض منه والآخر تبصير الحرف بالحرف لأن الحرف تتعاقب ومدنى فيه تأتي بمعنى عدد فأصدق لبنكم فيه يدع النخن أي علم يدع النخن فرش في ملاكبها أي علم ملاكبها وإن قال يشرب بها أي يشرب منها منهم قال يشرب بها يروى بها لأن الفعل يشرب يغطرنا من با فانتغر الى معنى يناسبه ويرا فالفعل يضم من معنى مناسب معنى يناسب مع الحرف المتعلق به لينتظم الكلام على هذا يقال إن السماء الى السماء تفسيرها بعمد وقصد ليس فيها صرف في كلامها وهنئ لأنها عدت بهذا التعدي وفرع عنه وفرع عن الفعل في معنى طيب، وقول الثاني قالوا بالجريب استوى يعني على على الترح ولا اشكان في كده القولين المثال الخامس والسادس قول تعالى في سورة الحديد وهو معكم اين كنتم وفي سورة المجادلة ولا أدنى لذلك ولا هو إلا هو معهم اينما كان معهم اينما كان طيب وينا سلطان، رأي؟ أظيهم صواريخهم يحتاج بهاتين عيتين القائلون بالحلول حلورية من الجميع الذين يقولون إن الله في كل مكان يحتاج بهاتين عيتين معهم أينما كنتم معهم أينما كان والجواب أن الكلام في هذه الآيتين حق على حقيقته وظاهره أي نعم معكم؟ أين وقمتم؟ على ظاهره لكن ما حقيقته وظاهره؟ حقيقته وظاهره هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالة في هل يقال ظاهر الآية الحلول؟ أم يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تطري أن يكون محيطاً بهم علما وقدرةً وسمعا وبصرا وتدبيراً وسلطانا وغير ذلك من معاني رمويته مع علوه على عرشه فوق جام خلقه لا ريب أن القول أول له الحلول لا يقضي السياق ولا يدل على وجه من لأنك المدمع في اللغة العربية لا يدل على على المخالف في المكان في كل سياسة ما يدل وذلك لأن المعيّة هنا وظيفة إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من المخلوقات لا يحاط لله سبحانه وتعالى لا يحيط به خلقه ولأن المعيّة في اللغة العربية التي نزلها القرآن لا تستلزم الاختراض والمصحابة في المكان ما في لازم يعني تقول مثلا روسيا مع سوريا مثلا هل معها في نفس المكان قاعدين معهم في دمشق في روسيا كلها قاعدة في مع سوريا أما المعيه هنا معيه تعيد تعييد فلا يفهم الإنسان من كلمة معه دائما أنها تختار أنها في المكان فليس معناها في كل سياق المخاض المكان وهذا هو منطق لسانه عارض وإنما تدل يعني نغضه المعيه تدل على موضع مصاحبة مصاحبه ثم تفسر في كل موضع بحسبه فاي موضع تفسره بحسبه فلا دفس في كل سياق بحسب بالمخاض المكان ارضي وتفسير مَعِيَّةِ الله تعالى لخلقه بما يخطر الحلول الاختباط باطل من وجوه يعني هذا التصير باطل من وجوه تعيد الوجوه <تصفيق> <تصفيق> الوجه الأول أنه مخارف إماع السرخ فما فصلها أحد منهم بذلك بل كانوا ملمين عن مكاني خلاف إماع السرخ ما في أحد السر قال إن الله في كل مكان نهائي لا يُقِع أحد مسلٍ صائِقٍ قال إن الله في كل مكان. لاول نهال القول عند السلف واحد. ثاني أن هذا القول ينافي العلو. مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والنعمة والثرى. العلو ثبت بهذه الأدلة. العلوم ثبت من الكتاب والسنة والإدماع والعقل والفطر طيب والحلول ينافي ينافي العلوم إذن أذلت العلوم تبطل الحلول كل دليل دل على علوم الله يبطل القول الحلول أذلت العلوم كلها من الكتاب ومن السنة ومن العقل والفطرة والجمع كل هذا أدلة طبّل شموم طبّل قلّة حلو ولهذا قال وما كان منافيا لما ثبت بالدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المناف مسألتين الأولى تناهي الثانية الأولى تناهي الثانية والأولى ثابتة بالأدلة إذا الأدلة التي ثبت بها الأولى تبطل الثانية لما مع الكارب هناك رأيكم مسألتان مسأل ألف ومسألة با ألف تنافي با مسأل ألف تنافي وتعارف مسألة با والمسأل ألف لها أذلة كثيرة فلع عليها كذا وكذا كما متداوس إذن كل الأذلة التي تفضل بها المسأل ألف هي تبطل المسأل با. ما كان منافيا لما ثبت بدليل هذا مع قاعدة ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا لما ثبت به ذلك المنافع معنادلة المسألة الثانية كل شئ بتكون ضد المسألة الأولى وحدين وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحروق طلب باطل الكتاب والسنة والعقل والسبع والصفة والنعسان وكل القول بحلول باطل بكل هذا لله تعال. الوجه الثالث في قال القول بحلول أنهم السرز اللي لازم باطلنا لا تليق بالله تعالى كل لازم باطلنا؟ فمن هذه لازم أن يقول الله تعالى مخالطة بقدرات مجازات هذا لازم ويجب كذلك من من الحلول بحلول الزيادة والنصان والتبعد و... والتعدي والطبع و... والتريزه لماذا هذا الامكنة تزيد وتنقص قضيباً يكتسح الاماتي الأسد ثابتاً الاماتي تزيد وتنقص قضيباً يكتسح وهكذا إذن هذا أن يكون آآ إذن هو حلول الزيادة والنقصان والال التعدد والتيزو والتبع تبعاً لتعدد الامكنة تعدد الامكنة والجزوية. هذا لازم بعض ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقد تره حق قدره وعرف مجلولة معية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تبطل أن يقول مختلطا بهم أو حالا في ممكنتهم فضلا عن أن تسترزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظم الرب جل وعلا لا يقول بحر إلا من جهنه عرض الله جدا وعلا فإذا تبين المفطان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني وهو أن الفعية تبطل العلم معية علم ومعية سماء وبصر لأن سياق آية تتبع على ذلك يعني آية المجادرة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يقول إنه ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أفضل إلا هو رعهم أينما كانوا ثم يلبيوهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليه السياق إبعى العلم فذلك في سور الحديث جمع الله ما بين العلوم والمعيئة قال هو الذي خلق السماوات وأرضه في ستة أيام ثم استوى على عرش هذا يعلم ما يريد أرضي وما يأخذ منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فسياق الآية يقول العشرون على أنها معيّة علم معيّة علم إذا تعيّن أن يكون حق القول الثالي وهو أن الله تعالى مع خلقه معيّة تأفضي أن يكون محيطاً بهم علماً وقطرةً وسمعاً ووصلاً وتدبيراً وسلطانا وغير ذلك مما تفضيه رؤيته ما علوه على عشه فوق الجميع خلقه هذا هو الكمال فوق عرشه ومع خلقه معهم في علم لا يخفى عليه شيء ولا يعزل عنه شيء وهذا هو وظاهر الآيتين بالعريب لأنهما حق ول ولا يظهر ظاهر الحق إلا حقا ولا يمكن أن يكون الباطل وظاهر طغاني أبدا قال شهود السام إلى ذهنية فل الحموية جزء خمسة صرح مئة و من مجموع الفتاول المقاسب ثم هذه المعية تغطيبوا حكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يرجو في الأرض وما يطل منها للا قوله هو معكم وإن وقنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقضاها أنه مضطل عليكم شهيد عليكم ومهيمن عاركم لكم وهذا معنى قول السلف إنه معكم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب حقيقته وحقيقة دهور وكذلك في قوله ما يقول من نجوة ثلاثة إلا هو رابع إلى قوله هو معه أينما كان ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا هل فهم أو وكر إن الله معنا يعني معهم في الغار لا فهم التأييد والنصر لا تحزن إن الله معنا كان هذا إن على حقنا على ظهرهم ودلت الحال على أن حكم هذه المعيّة هنا معيّة الإطلاع والمصر والتأييد ثم قال فلوظه المعيّة قد استعمله في كتاب وسنة في مواضع تقضيه في كل موضع الأمور يعني استعمل هذا اللوظ في مواضع كل موضع له معنى يقضيه في كل موضع الأمور لا يقضيها في الموضع الآخر. فإما أن تختلف دلالته بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين مواردها، وإلا تازو كل موضع بخاصية فعل تغييرين ليس مفظها أن تقول هذا ربي عز وجل فلقد ضن حتى يقال صلّوه العظم هيها هذا التصادر المعيّر ما ورد مع, مع الصالين مع المتقين مع المسلمين إنني مع ما سمع ورى إنما مع السحدين هذه المعيّة التي وردت في القرآن الكريم لا تدل بحال نحوان على أن الله بذاته معقد أبد، إنه تدل دارنا على العلم والتأييد والنص وأحيانا التهديد وهو معهم إلهي بيتنا ما لا من القول مأيت الله سبحانه وتعالى. طيب. إن أطال الله ليكون كالآن في الله عليه الصلاة حتى أعرض لي كالآن أدلو أطال فيها عن نفس تسألة المعية على كل المعية في القرآن على نوعين المعية عام و المعية خاصة معية العامة ومعية المعية, العامة والمغ... وال... المعيّة العامة المعية الخاصة. المعية العامة تقتضي العلم والسمع والبصر والنظر والال والتذبذير والصوت واللحار. المعية العامة. المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد. إن الله مع الصالحين وإن الله مع إن لمعكم أسماء وأراء إن معكم مستمعون كلا إن مع رب الخاصة تقتضي النصر والتأييد. النصر والتأيين ويبنح شرح أن نعلم أقرأ قراءة لأن المؤدي فصل هنا لأن هذا الكتاب أصنصر تعليفه كلمة ذكرها عبد العزيمين في إحدى المجلات قال قارن المعية ذاتية فثار ضجة حول هذا الكلمة وأولف أرد عليه أنه بعض العلماء أرد عليه على إدخال كلمة ذاتية وآثار جدًا، فاستبعد ما لي بكل مذاعير وألهم هذه القواعد، وقدمها شان من بعض الله وراه وقدم لها، وقرأ هذا الرسالة من ذلك الوقت من عام ألف وثمانمائة وأربعة، لذلك ولنا في المعيّة أوصى فيها توصيات كثيرة، أي <تصفيق> <تصفيق> kunnasta näin uh, الرحمن سبحانه وتعالى في, في آية الحديد العلو، وذكر في نفس الآية المعيّة، فالعلو على حقيقةه والمعيّة على حقيقةها، فالعلو علو سبحانه وتعالى والمعيّة هي معيّة العلم والسمع والبصر، وهذا قال يعلم ما يعلم عبده، وقال في آخر آية والله ما تعملون بصير، فلا تناقض بين العلو وبين المعيّة، المعيّة على حقيقةها والعلو على حقيقةه. على حقيقته الفوقية على حقيقتها والمعية على حقيقتها فوق ومع خلقه والمعية لا تستزل من اختراط والفرل بل معي تبطي العلم والاتباع والسمر والبصر والتبير ونحن ذلك طيب وقال وقال وقال وقال وحاسبوا لا اهذب المجاريعا او اقوم بعض الفتى وتوالي اول ثاني ما بين داري وصلنا بان الله قبل وجهي والله قبل وجهه لأن الله واسع عليم ولكل شيء محيط فحيثما ولا المصل وجهه فإن الله قبل وجهه ولتوضيح المسألة عن هذا المثال واقعي ولله, ولله المثل على وهو أجل فهذا الإنسان ركب البحر من سبيل الدين وتوصل البحر فإنه حيثما وجه وجهه يرى السماء تستقبل السماء تيجي اتجاه الشرق تيجي السماء كربوة مع الماء في كل اتجاه تستقبل السماء يعين الشرق السماء غرب يروي شمال يرى السماء وجهه والله تعالى أعظم وأجل فحيثما ولأ المصلب وجهه فإن الله خير وجهه وهذا لا ينافي العروب لأن الله تعالى فوق خطيه واستقبل المصلب وجهه فوق خطيه و مصليا أو لاستقبره مصدية بوجه أي نعم فإن الله قبل وجهه إلى صدى نعم <تصفيق> <تصفيق> يعني الغلط الغلط هو توهم التنافض. ما التناقض العلو والفوقية أو الفوقية مع المعية ليس بينهما التناقض ومن أن هذا التناقض غلط. ان هذا غلط وذلك <تصفيق> بايف بايف أهل لا راح عليه ماي ماي ضعف العلم وعلم لا علم على العشر طيب تفسير المعيّة بالعلم واليحة لا على العشر. فليس سنة تناقض ما بين قول بأن الله فوق عرشه وأنه معنا فوق عرشه ومعنا لا تناقض وهذا من أولي الثلاثة الأول Tanaa kuulit Quranin käännöksen. طالب أن الله جمع ما بين المعلوم والماهي إذا لا تناقض لا تناقض ليس كتاب الله تناقض ثاني, ثاني, ثاني. ثاني. الله عليه أن لا يوجد معلوم ولا معنى منطقي لكي نؤمن تجتمع العلو. العلو. في حق المخلوق ففي حق الخالق أولا. قد يكون مخلوقا عالمه معك، كقول القائد ما زلنا نسير والقمر معنا، فالقمر عالم في السماء في العلوب، وتقول معي القمر نسير في الليل، تقول الليل وتقول معنا قمر نسير والقمر معنا، ولا يف مع أحد من قولك القمر معنا أنه معك في الأرض، أمشي. بل القمر في علوه معك حيث ما سب. نعم ثاني ولا خصه أنه إذا إذا فضل اجتماع المعيّة والبلو بحق المخلوق، ففي حاق الخالق أولا، حق الخالق أولا، يقول القائد ما زلنا نسير، ما نسير وقمنا معنا، ولا فما حد أن المعيّة هنا معيّة مخالفة يعني مش معك على الطريق والشارع الذي نسير بالله لا، وجه ثاني. But on I ثالث، لو فرض وقدر أنَّهُ لا يمكن اجتماع المعيّة والفوقية في حق المخلوق، فنقول الله تعالى لا يقاس بخلقي، لا يقاس بخلقي، ليس هذا الشيء هو السميع البصير، لا يُعْتَبَرُ شئٌ مخلوقاً لو فرض قدر جدّاً أنَّ المعيّة لا يمكن اجتماعها مع العلو، نقول هذا في حق المخلوق وما في حق الخارج، فقد جمع الله بينه. والله لا يماثل شيء ولا يقاس في <سؤال> <سؤال> هذا هو القول الأول هو القول الصواب القول الصواب إن بعية الله لخنقه تعني وتطنق العلم والإحاطة والتدبير في المعية العامة والنصة والتعييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه فوق عشي سبحانه وتعالى وهذا الذي ذلت آلت أهلنا أهل ثاني وقول لنا عيقان عدوك للقضاء أهل الله القول الثاني قول الجمия الحورية قال الله في كل مكان ومع ذلك نفوا المستوى على عشر قالوا ليس فوق العرش وليس مستوي على عشر مستوي على عشر مثاهم بعض لأنه خلاف مع السرط ولمقدم بيان مطاني والوازن أولا فأنا وزم الباطنة طيب فقد طمين كاو ثالث ثالث يقولون <تصفيق> إن أعيان الله المصري وطمع فأني أعلم بالأرض بعد موضوع وراءه لليه يقول إن ما في كل مكان في كل مكان وهنا قول باطن فقدم إنكاره فالله تعالى تنزع عن مخارطة المهلوقات وقول بأن ما في كل مكان يرجى منهم نوازن باطنة وفاسدة الزيادة والمخصان والتعدد والتنزل والتوعب وغير من نوازن الفاسدة ومخارطة القادرات والنجاسات كل هذا قول باطن بني ثابت له نعم نعم لا ما نقل ومش قاله يعني تبناه نقله عن بعض قائد هنا ذكره ومش قاله تبناه أي ذكره عن بعض الأخوائف نعم تنبيه هذا <تصفيق> لا قال القول الشافعي بل أكثر من ألف دليل من القرآن أكثر من ألف دليل على العلو من ذلكين طيب وصلنا والصلاه والسلام على جدا جدا, جدا لجذب العلو الله سبحانه وتعالى اوليه وفعليه وقارية طيب القول أنا على فيدرات العلم، بقوله. يعني اختصاص بعض المخلوقات بأنها عندهم، اختصاص بعض المخلوقات بأنها عندهم من القرآن. يقول تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. عنده الملاك، عنده فوق السماء. هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى أي بقوله. Voi, kyllä. Nämä ovat hyvät. Nämä ovat hyvät. Nämä ovat ويقول صحيح الله المسلم المعاوية واضح الدلالة نعم وعما العلوم فقد صل على رسوله سنة كمال الله تعالى وذذين يعني, يعني نفسه والعلو سنة كماله وسنة نفسه فوجد تعالى سنة العلومي وذذين نفسه العلوم أسبت كمال والسبب النفس وما هو أسبب إذا الله العلوم ولماذا ينكر العلو؟ من نكر علوم لماذا نكرناه معنا العلوق كمان العلوق كمان والصبل نقص والله له الكمال والله منزع عن نقص اذا ثبت له ارغلو طيب يا اخي انت بتضرا جماعه اه جملة وعي أسرع يوم الثلاثة في من لو سألت أي طفل صغير قلت لو الله فسيقول في السماء. أي طفل يوله من عمر أربع خمس سنين يتكلم الله وين مولد السماء وما شاف في الجلد أين درس هذا الكلام ما درسه في مدرسة ولا سنعي المزيد إنما في فطرة نشاء عليها فضر الله عليها العباد لنا <تصفيق> وابا Jumala ei ole tällainen. Jumala on yksinäinen. Jumala on